دمعٌ ودم والمعتدون يهربون الغدر في ثوب السديم وفم الضحايا لا يني عن ذكر خالقه الكريم طفل ينام على السرير ولا يراه الفجر إلا في التراب أمٌ تنام بطفلها وتقوم تبحث عنه بين التائهين وتدلها بعد العناء عليه أصداء الأنين أما هذا المعتدي وحش وليس له خلاق، فقف على جبل الصمود أمام جائحة الفراق، وثق بأن الحق منتصر وأن الله باق. نوديك سلاما يا جزائر من شعب فلسطين السائر. نوديك سلاما يا جزائر. من شعب فلسطين سائر، فالقدس انتفضت هسادا تكمل دربك عبد القادر نهديك سلاما يا جزائر من شعب فلسطين سائر نهديك سلاما يا جزائر من شعب فلسطين السائر فالقدس انتفضت أسانا تكمل دربك عبد القادر ولجبل السيتون نداء جلجل جل في الأوراس صداه أحفاد بن زياد جاء كي تمحى عن الأقفل آهو ولجبل Aحفاد بن زياد جاءوا كي تمحى عن الأقصى الآه Aحفاد بن زياد جاءوا كي تمحى عن الأقصى الآه Nuhdiyke selama'n ya jazair Min shahab filistina sair Nuhdiyke selama'n ya jazair Min فالقدس انتفضت هسانا تكمل ضربك عبد القادر شيخ مشلول يتحدى أكذوبة جيش لا يقهر وجنود البعض تتردى من صوت الطفل إذا كبر شيخ مشلول يتحدى أكذوبة جيش لا جنود الباغي تتردد من صوت الطفل اذا كبر وجنود الباغي تترعص من صوت الطفل اذا كبر ليك سلاما يا جزائر. من شاب في الاستدينا السائر نهديك سلاما يا جزائر من شاب في الاستدينا السائر القدس تفضت أرسالا تكمل دربك عبد القادر حجر في Shall I be out of the Philistine as the bounce? Set to tell you the zero star highly heavy. We'll Jezairin shabi listine, Jezair, el Kudusun tafrat, Jezair, tukminu darbak abdalqadir, nudi ka salman ya Jezair, Jezair, shabi listine, Jezair, nudi ka salman ya Jezair, Jezair, ja me kai